طيب احنا بلغنا في التفسير إلى قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وما يبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل يعني تريدون الله جعلوا العاية الأهل مكة في ذلك تريدون أن رسولكم كما سئل موسى من قبل عندما قالوا أرنا الله جهرةً ولذلك الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزلوا القرآن تبدأ لكم وهنا تحذير لا تسأل عن شيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل سؤالك فتندم على ذلك والزائر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما من سأله عن شيء لم يحرم فحر فففحرم فحرمه فحر ناجس سالته آه نعم نعم وأني هش وأني في وجود إخواني ولما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل يهدد مع امرأة رجلا فإن تكلم تكلم الأمور عظيم ما إن سكت سكتا على مثل ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها ثم أنزل الله حكم الملعنى وهذا ثابت صحيح الحديث المغير بن شعبة أن رسول الله كان ينهى عن قيل وقال وضعت المال وكسرت السؤال وعزائل قال النبي صلى الله عليه ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكسرت سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإنها تكم عن شيء فاشتنمون أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يودل الكفر بالإيمان سلام ومن يودل الكفر بالإيمان والمعنى انه تبدل لا اله الا الله اناس تبديل الكفر بالايمان هنا نعم بين الله تعالى هذا ضلال مبين لقصص بقى بعدهم عشان هم اللي ما انا إذن قال الله تعالى قال, قال فقد ضل سواء السبيل يعني سلك طريق الهالكين ولهذا قال أنس عندما يكن هنا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان عجبنا أن يأتي رجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع وقول تعالى أم تريدون أن تسأل رسوله كما سأل موسى مقبل أي بل أم هنا معنا بل بل تريدون أن تسأل رسوله كما سأل موسى مقبل في على بابها أو على أو هي على بابها في الاستفهام وإستفهاما يكون أن تريدون أن تسألوا رسولكم يعني أنتم تريدون أن تسألوا رسول, رسول رسولكم كما رسول موسى من قبل أفعلون ذلك وتعلمون عقاب ذلك فهو إنكار استفهام إنكاري يعم المؤمنين والكافرين قد الله عليه سألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء فغضب سارو موسى أكبر من ذلك فقالوا أين الله جهرة فأخذتكم صع فأخذت مصاعقتهم بدون من فأخذت مصاعقتهم بدونهم <تصفيق> عائم نعيمس قال رفع الله جملة وهلمزيد يا محمد اتينا بكتاب تنزله علينا من السماء نقطة فوفجر أر أنهرن نتبعك ونصدق فأنزل الله رعا تريدون أن تسأل رسولكم كما سؤال موسى من قبل وما يتمدل الكفر بالإيمان في قطة الله سواء السبيل والمراض أن الله تعالى ذم من سأل الرسول عن شيء على وجه التعنت والاقتراح وأيضا يسأل سؤال يكون التحريم على على غرار سؤاله لذلك قال الله تعالى وما يتردد الكفر بالإيمان في قطة الله سواء السبيل يعني من يشتري الكفرة بالإيمان بعدينه بثام من برصد الرحمة معدودة إذن ضل عن طريق الأنبياء ضل عن طريق الانقياد والانصياع ضل عن طريق النجات بل هو في الهلاك إلا أن أشاء ربي شائع ما سأعرفك شائع قال الله تعالى قال الله تعالى الذين بدلوا نعم الله كفرا وأحلوا قمما دار البصر ما المخالفة من القياد والعتم هذا هذا الذي يكون عاقبته في ذلك النار الفائض المستمطر إنما أهلك ما تلقى لكم كسرت سؤالي مختلفين على أنبيعي السؤال فيما لا يجدي فالسؤال فيما لا يعني هذه يمنع شرع عنها أبخص من صفقة من بعدينه بدنياه أبخص الناس صفقة من بعدينه بدنياه بدنيا غيره من, بع... من بعدين وفق ضل سواء... سواء السبيل ومن ضل سواء السبيل لن يدد إلى طريق هداية والنجاة من دليل بل نهايته تكون قريبة